112. لله الأمر من قبل ومن بعد 113. ويومئذ يفرح المؤمنون 114. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 115. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن 111. أكثر الناس لا يعلمون, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 112. أولم يتفكروا في أنفسهم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 114. فأولئك في العذاب محضرون 115. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 116. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 117. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي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 119. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 110. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 111. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم ما إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِّن شَىْءٍ 117. سبحانه وتعالى عما يشركون 118. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 119. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 117. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 118. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله 124. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 125. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين 126. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 127. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 124. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 125. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 فَيَوْمَ إِذِ الَّا يَأْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَئْتَهُ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا